الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يطل فلن تجلله هو ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله رحضه ولا له لأشهد محمد رسول الله من سلك هو جنات النعيم ومن عنه يمين نبي به في سواء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار بلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مدسي سارة وإذا المرام من أذلة الأحكام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قيشتنا باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب وعشرين درجة متفق عليه. عبد الله الكريم عمر رضي الله وعليه وسلم فرمي خاص الله عليه وسلم فرميتي نج فاضي نيجي زماعة زيادلة نيجي تاك ب بستحقت بلا هما الدرجه مانها درك درك مانها درجات دوايا. بلا قادر مله بوستري قادر مله بو خوار الدركه بلا مقادر مله درجاته ولهما عن ابي هريره ب 25 جزءا للرواد ب 25 بلا يانش وقد قال البخاري عن سعيد وقال درجة وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بقطع فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤدن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس, فيأم الناس ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشيد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري ابو ريره زي اخوها يا سيدي جارتوك اقام برقواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دفعني و الذي نفسي بيدي ستون بويه كنفسي مني و لا تكاس بخايبر قاله لقد هممت اوهاي الضلل او اكملوهات دل... ختريتكم لبوهات ان امر بحطب فيحتطب كقل كانت جبينهم داري خرب كنوى فيحتطب ذلك اقلتي مربديه ثم امر بالصلاه دعي فرمان بكم ميوش فيؤذن لها بانك بدره ثم امر رجلا فيأم أم الناس دعي بيش يقبلهم إمامتي بك ثم أخالفة أو تدعي أمني بسم إلى رجال بسم الله أو كساني لا يأو بياواني لا يشهدون الصلاة كناعة لتنجي زماعة فأحرق عليهم بيوتهم كما لكان ينفسد لها والذي نفس بيده قسم بويك ونفسه مني بلستا. لو يعلم أحدهم أجرك لي وبزاني أنه يجد عرقا سمينا. طبعا العرق ليه قال قصدي بيتيا غوش. جوشت. يعني ياكل غوش شيء طريهبيا. ب والله. أو دغوش أو دشيت أو مرماتين حسنتين مرماتين ما بين ضلعي من اللحم اوجد جر جوشتين نرم لحيوانات شبيهن قبل أن أوندش لو جوشتين وردقري هموسر همو لش هيدا الأشياء نكاتن كهذا لبره متفقون على كاتة صار على أشبي نبي إحنا بسلا كم نبي بزبابي ببابا وصبية كم نا بوني جماعة من مكانه متفق عليه واللفظه للبخاري حليتكس متفق عليه عرق وعرق جواسية عرق او ايه اقول اول يكون عرقا ايه او عرقا بسكونة اه, آه عرق نية اه عرق او ايه بلا عرق ايج دمارة اخو عرقا بقنا اه عرقا نك عرقا اه اطرق اه ليه طرق عرقا للكوتي عرق عرق ما هيا كل اللي كان قصدي بجواسته يا عرق سمي يعني جواسته شيء استود بيتنا باش بيتنا عرق ما هيا لعرق دماله ما عرق عرق رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوة عين فهما نشد أبو هرير رسي خاصة بجهة اللومان كيب إغمبري خواص صلى الله عليه وسلم قول استرين نيج لس المنافقة كان لس دورو كان دو نيجة يج نيجي إشاء دو نيجي باني سببتها سبب, سبب نيجي باني هوردو كان نقوها الصانة يج كان أوسري لو أنا ما عندي بدي إيش أشتوى خير بدي بعشر مقربي الناس دي أبي تريش يعني لأنه غرمه بيت نجش إيشا وان نجش بيعني ولا ما فيهما أجابيان زوجاتهن أزوج عداش فيها لا أتوهما ولا هو حب ولا هو بقى قرش وياه بخاري يعني وعنه قال أت النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى طبعاً يقول أنا ده عمر يقرئهم ابن او يعني هذا فقال يا رسول الله جاي إنه ليس لي قائد كسيجني دست بجريت لبو نيش يقودني إلى المسجد فرخص له رخصتي فلما ولى كانت فقال هل تسمع النداء اجد لبنك دبيت قال نعم قال فاجب هذا مرنديشا كذلك فاجب امام احمد رضا اخوانا سلمي بي إمامي مالك لقد حنيف بي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذرين. رواه ابن ماجه ودار قديو وابن حبان والحاكم والسنادو وعلى شرط المسلم لكن بعض الصحابة بهم وقفوا صحيح الجنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في اليمن كوا بياقبلي خورا في ميتي من سمع النداء أو الجيل بانقبض أوياك فلم يأتي Ne su lebe onu yözeği, felâ salâta lehu illâ min uzrin. Tamam, felâ salâta lehu yani salâta kamilatel eczri. Yani neyüzeği tevâminyâ, neyüzeği lekeboulun abi. İllâ min uzrin. Kedere illâ min uzrin, uzr lehuya, bebi'li kablâle dukânâ. Talabânâ o şuhbâ ve mektabî. İlâki yani uzrâti şer'iye الله بارك لنا. الحج الحديث حجة قوية لمن يقول إن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب دعوة بالمذج ويمكن الجمع بين عهاد الحديث وبين ما عرضه من الحديث، وأن النبي يكون لنبي الكمال وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة الناقصة طن قليلة الثواب. يعني إن قصدنا نجاة إلا أنها مجذية للذمة مع الاسم الذي حمله المتخلف على الجماعات بلا عذر. دي دي نجريك بلام عزري يعني جناعي أسلي وعن يزيد بن اسود رضي الله عنه كان يزيد كنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح رجل كان يجي ربي يجي فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب نوجي اذا هو برجلين لم يصليا دكه ذاتن دكه وادن نجهنا كردو فدعا بانجانك فجئ بهما قريب بانجانك فجئ بهما ان فرائصهما لا فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا ان غنى لقل قال قال قد صلينا في رحالنا إيمن يوجمن لنا وما لي خمه قال فلا تفعلوا وتي ومكن اذا صليتما في رحالكما اجميشتن لنا وما لي خوتك ثم ادركتما الامام دعي ايش امام ولم يصلي يجدني ما يوجد نكر فإنه لكم فصلي معه. يوجد نكر. آ ولم يصلي. أو وحدة إيش نجد نكر؟ نبي فصلي معه. هرتك ما يوجد لك مكن. فإنه لكم نافلة. هو لبوتا نبي تنسى السنة. هذا مثلاً دش عبد الله كريمة مرة ذا خالد زبي. كاتيك دب يكبي إدارت الأيمة أم من كنوا يجد مكن. كامين أقوى يقول بلا أمر فرصة كي يكمن يعني اذا عمرش ورده في ديته او ايش الدنيا ايش حواها حواجه الله اعلم كامد له ولادني ادو الدنيا اساك خدائي يكملوا لنا زوالتهم كدوم رودان انتم ك راو احمد ولا ابو لو وثلاثه وصحه المدين وابن يحبها على الشكل الصحيح الجامعه الصغيره والصحيحه وان النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليعتم به امام لبوي كاتو هر سیکن و چیزی داشته، حتی لیرکانه نقطه جمهوری می باشند، لوا اوه نیچه بیانی، نیچه بیانی که قانون او اونایی که دارن قانون سنت، قانون سنتا، لامدنب مام شافی وای، اوایی که دارن سنت دنیا شرعی نیا، داره تن دبیت صبح کی باشه، وکش قلبانی، داره تن که ایمان دستیبل از کردیته و آتیش دبیت صبرس کیه و شاید نماد جهانی ایمان رو اما المؤمنون فهذا يكون امن ويقولون ان يكون امام سفك ويقولون ان يكون امام سفك ويقولون ان يكون امام سفك فاذا كبر فكبر كالله اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر الله أكبر يبكى. ولا تكبروا حتى يكبر. يعني إحرام بي. الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر اكبر أجد سوا ركوع أو زب لس يركوع ولا تركعوا حتى يركع ما سوا ركوع كروج نبا حتى أو كروج نبا وإذا قال سمع الله لمن حمده أجد فرمواي سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. طبعا الرجاءات كاتين إذا هم يبقى كاملين بليه أجد بيت كامل بليه سمي الله لمن حمده أيضا ششكمنية وإذا سجد فاسجدوا أجد كروج شيبرد Düzdeyiverd, atuş düzdeyiverd ve la tazgudu hatta yazgud. Zor, kesin bir tevala katlanmış ayet. İmam niye? Ewa adilin İmam-ı Taqir bu, istediğin birinin birini dekâ alâsıkkıysa'nın ne yazgudu? Lû serikudu ne yazgudu? Zaten İmam-ı Burdiya'na yazgudu. Nehmet abi. Ve la tazgudu hatta yazgudu. Ve idâ salla qâimen, fasallu qiyâme. Eğer ev وإذا صلى قائدا قاعدا تصلقعودا اجمعين أبدا نشديش جبت هم ودا بدنا نشدنيش بكا هل إمامك أبو كمان دامو؟ بلى إمامك كمان كمان ما لو إمامنا ما بس شاف الأصل سيدنا <تصفيق> نبي إنسان في الله هو هنا رأيت شو الإمام كبدانش لبيه وانجوب هو سيدنا نبي إيش هو هو يا هو إيش لو أنا نا تاني يعني هو يا إذا لمن الإمام هو أبوه كريم ما ما هو هذا نشوفه هذا نشوفه نشوفه قدي هو هذا ما يعني لا تاع المشقي اوك هذا سلا لا هو يروي او إمام بي ده بس او بس يدل الحديث على ان السرقه الى الركن اذا تعمد انسان بطل صلاته اوك اجراته <تصفيق> أبطل دبرته. أما إذا لم يتعمد ألاج بعمديني، لم يتعمد أجب كما لو سمع صوتا فظنه تكبيرا. دمج جنبه. وإذان الإمامية، الإمام جنبه. وقتي فإن صلاته لا تبطل لانه معذور بالجهل. بيوتا بيوتا بيوتا مثل غلط في وفي تمام الرواية البخاري فصلى فيها في ليالي فصلى فيها ليلي فصلى بصلاة ناس من أصحابه فلما علم بهم جعله يقعد فقال جئين فقال قد عرفت الذي رأيت من صناعكم صناعكم فصلوا أيها الناس بيوتكم فإن نظر الصلاة صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. ذكرناك من بسيء وينكذب. بس. واسط الصاححين مخادج المسلمين. وأنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال تقدموا فأتم بي والي بكم من بعدكم. قال ابو سعيد الخدري اصدق قال سيدنا ابي هريره كبي غنبري كويس صحابه كان جديد كما باشتد فقال تقدموا دي بيشكون فأتموا بي أركز با اتمام بمكان نار فراغ ذوينا بيني ولياتم بكم من بعدكم اولي ركز طلبوا صف يك صفكان تفسير اخي وقريتن وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال احتاج الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصصه فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاء وجاءوا يصلون بصلاة الحديث وفي الظهر صلاة, صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة متفق عليه. زي كل تعظيم احتجر رضوان فصل دائما يعني حجرة مخصطفة يعني زي حصيرش يقيم فصل فيها فتتبع إليه رجال خلكان لقلي كاثن وجاؤوا يصلون اتباع يعني بابي الله عز وجل المدقية هو أفضل صلاة المرء باشترين ميجي في بيتي لما لي إلا المكتوبة كذا المكتوبة ولا هم بابا من ما زم... <تصفيق> هم ده هو الضلقيلا سلاوي خلكانك دي ولاد منام مز جبتي بابا منار الدورياتي نو نو سيره سلاطيه سنه ثقيله معرفك جاتو الدورياتي سنه ثقيله ناوم هو بي جن داخلتي لا ما لا بمذكرات بن عبد الله رضي الله عنه, عنه, عن عنه, عنه, عنه قال صلى معاذ اصحابي العشاء فطول عليهم فقال النبي ا تريدون ان تكونا تكون مع يا معاذ معاذ إذا إذا الناس تقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرا باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ مسلم ذاك عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه العشاء نجع اللي رضي الله عنه عليهم درج كذا دريج كذا ذا الصوره بقري طبعا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 تبغى نقتدي بأضعافهم اللي بعد شيء كبلني اجي الله أكبر يلا ركعتي خمسوري يزبدني ركعتي دون سوري ياسين بخينا وانا بشي رازين ايش اسقنيها بل املمزك دوني مزك دون عشديته دبي واقتدي باضعافهم إذا اممد الناس انا امام الدين بقول جيت ابو سلطان بخينا كذا يوصلهم بخينا توب توباتي والشمس وبعاتها آياته وانا ني لا وسبع اسم ربك العلا واقرأ بسم ربك والليل إذا أخشى أو صلَّى على بخينا هو ولَفوا لمسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض خالت داعي عائشة رضي الله عنها تلبية داعي البنت شروش يجنيه جيبيا قبض صلى الله عليه وسلم كلامه خرجت أو كانت كان خوشه قالت فرمي فجاء حتى جلس عن يساره ببكس ده هذا جنب له هذا فكان الناس فكان يصلي بالناس جالسا وهو قائما لذلك كان كهاط نيشتي طبعا لذلك انا يكشني عندك والد بوا صلى الله عليه وسلم يشاونه نجي كي بخسيق ني ثانيه هذا باش سبحان الله يعني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 بيعتبر صلاته نشذبى، خالجي، هامو بيعتبرون أبوك سنغ إيمانه مو، خارجى ديش شيء مانبه بيعتبر صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بالناس جالساً وابكر قاينا أو بدان يشتبه، إمام أبوك سنغ بقى بيومه يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاته أبي بكر، طبعاً ليه كان لهم ذلك زي باعثي أو باعث قام بس لو إنه شيء إمام بكر الصديق إم إخلاص في خم بركة آ صلى الله <سؤال> عليه وسلم من بلان بكر في ليلة وتم ونья نازل ما ما الليلة وده أبو بكر الجمعات أتى بPIO بينه بين الرسول بدانشنا يعني نشانه درست معموم بPIO بي إمام بدانشنا آخر ذنب بس يبقى مشاهد يقول ما هو اللي له إيه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم الناس فليخفف فإن فيه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه أبو ريا الله يخوانا سيدنا ابن متن كفيعنبلي خاصا إذا أما أحدكم الناس فليخفف أجد يقليه هو إمام لأخوتي بنيشكان كرد فإن فيهم الصغير من ذلك ذا والكبير جاودي كده هو ضعيف ضعيف قصدي بير وده الحاجة ده الحاجة شنو يجي كده ما يقله أنا مثلاً خلاص شيء صاحبيشة ده بنيشة ده بنيه وده قيادتي ليش في الدنيا كابرا نيو ساعة نيو شقة تأخذ زكاة يعني ونيو ساعة لو أنا استفاد لا أخذت كذا بس أنا يجي نيو شقة كويس كاتنو تمانية بتجلس يا ربي صريح قراءة دخين مكامل يا ربي دون ذكران دخين أما الإمام لق لسيدة ل لمسجاتي للسودان للترابيع ختمي دخين دواياك لا دش أبي دخين ليش هريك شو يد الإمام سير ذوي دخين لا ودو ساعات سير ذو سير ذو يعني بده شوي ختمي قراءة دخين مكامل ليه مشتوش كذا يقول على الإمام أستا سير ذوي دخيني, دخيني. أمام فرعانين يا مالذي ده بينداه دنيش، بقول بدانشنا بك. عن عمرو بن أبي سلمة، طبعاً الليروا كذا عمرو بن سلمة اللي عندك ديال حاجة بن سلمة وجهه هديكسل. رضي الله عنه قال، قال أبي باوكم قوتيت جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. انتم باوكم غدي غدي املاي بنبري ربه صلى الله عليه وسلم حقا براستي قال فاذا حضرت الصلاه فليؤذن حدكم اجر نيوش بو با فليؤذن حدكم يجلن غبا بان برا وليامكم اكثركم قرانا او كسب نيوش كات كقران يلوي زياد لا بلا كزيادري لبل اجدو كقران لوكو يجلب بو اتقنهم او اتقن زيادري هذا بلدي وقت بيعنبر صدام من دار كبر عمري 6 سنوات قراني جمي عزيز له بره لأنه من دار أنا جمي ذكر وقت يقول له عن جدة كل ودم هنا ها بيعني جلوه مذكر ولا روش سو زكبيه كتير بيعنبر خايف أما ما عندي من داره بشتوي جاره بيعنبر بره غضو استقاريكم است قلت ينقول أبو أوزيرام أبو زعلان ما هو قرآن زيادة تو القيامة أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا هذا هو هو ما كذنبوا لمن زيادة القرآن إلى بربي فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين أمش أشحف صالهم يدل الحديث على أن الأولى بالإمام الأكثر قرآنا ولو كان هو الصغير وأنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما لمن كان بالغا حتى جراته بالغ نبوخه شو بالغ نبوه؟ كبالغ درست إمامتي له أنا كبالغ؟ بس إنت جات له يعني يكثير زق القرآن أو قديم بعثه إمامي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عبد الله الكريم مسؤولنا زايكواي سلمي تفهميت ك بجملة خاطف أميتي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أو كذاب يشجع نجيلة بخواتجه كزياتل لبربيت فإن كانوا في القراءات سواء أقواله قال القرآن يوكو يقبل فاعلمهم بالسنة o da o da ile sünnet sünnet diye haber sen hadis ziyadirle bela فإن كان في السنة سواء tamam siz ciddi gel evkana hani de ulema kan ihtilafı sende öyle bir gitti ya dıka bire Kur'an ile bela holdu Kur'an ile o şeyle bela ya Kur'an ile bela bala tefsiri Kur'an'ı ve kamiliyle zani hani de ulema kan ihtilafı ki diyor şeyle ki müzikadır dıba o ya peşkiyet de böyle o manne kadar zani ve vakf u işte Bakiyim. Ya Kur'an'ı sünnetle o şey gibi böyle. Bala la sünnette gelecek a'lemti nebi ter. Tigişti Nizamiyona'sı gibi falan, galata abiyana değil. Fe in kana bi sünnet isawa fa aqdimhu mijra. Şehzade'nin hidreti ne kide ya. Avuş, tamam ana vakti o hidreti ne kide wa, o da bu fiilen kâfir bu. Hadiye hidreti ne kide wa. Hadi böyle İmam Abbas hidreti ne kide İmam şeyin abu. Lekî دو اینا سرمو دو نقطه یه جا نزدی نکردمو آویک دو لگر که عفونت درسو دو نقطه ایلا سرمو. بیا گمربار میگی لود نکردم. و جایی بیا گمربار میگم نومش جایی مطرمو با مجبوری لگریابم. بیا گمربیش فرمیش ظاهر رو که لعنت است جرات خیلی الله. ظاهر که کفر نه سرمانه لبوم کفر که لبومه. باطنیش تو خواست معقمنی لباطنیش. کارتی ازت. پیانکانو أذى قال لا ويبدو سلا إدواتش وكم يقبل بقى إذا يقبل فأقدمهم سلما وفي رواة سنن هل قصي تمنى يعني شأن يأما تمنتر يشان عمر يحفظ توبين صلاة يشان عمر يبان زال صلاة حفظت بين زريب إيش ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمتي إلا بإذني ولا يقولون ان يكون هناك امام مسلمه لانه يكون هناك امام مسلمه لانه يكون هناك كز مسلمه كز يكون هناك امام مسلمه لانه لدين رزيه للماء لا أو بخوي بس ربع سيد ماعنيه سلطان سلطان أراد سلادني كذا سلادني ش ش شارحه كان ده شا شا شا شا موده إمام دي قوت عزم رام بس قلت يبى ولا الرجل الرجل بس يموحي أول شيء ده كتر سلطان ده كم مالي خوي يعني مالي ما كانش ندينم أخ بس يوين أفيه سلطان أنا في بيتي. لا يا. ولا يقعد في بيتي على تكلمتي لا بإذني. تكلمتي بيتلوى. بياؤ لقال خزاني خوي سيسمى سر زاي. نابي لسر زاي دانجي إلا بإذني. شو حتى غرفي النومي لا غرفين نومي بس غرفين نومي براو الدسم. نعم. أو أنا عشريني إلا بإذني صاحبينا بيتي. يعني هو أنا غرفين نوم. تعرف تكون كذا لا يسرعه بالمال شلوخ لنا. لصدا عنك لا يصير شتني لا بقول فينا وmaybe أقم بس تكلمها لكن تكلمها تكلمها قصدي سلذية الله بع رغوة مفتم الوراد به هما مستندات تكلمها في راش سواء كانت عامة كذا في راش في راشة في لو أنا يقلع ولا ما كانني بقول أصله في راش بلا ما إني قصدي في راش قصدي خويتي بس المهم اصلا كو يعني في, في, في <تصفيق> ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امراته الرجله نادي افتتك بيو بياشبك ولا اعرابي مهاجره نادي اعراب يجذب كابلك يذبكذبت وين ولا فاجر مؤمنه حديثك ضعيفه <تصفيق> يا لا هو صحيح أشي شكل ما كده. وعن أنس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم يعني صفوف كانت عن ركب بينها ليج مزيج بينها وحاذوا بالأعناق يعني شرطا لشان يج بدان راه أبو دود النسائي صاحب ابن حبان صحيح الجامع وعن أبي رويض رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير سوق الرجال أولها وشرها آخرها وخير سوق النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم ثمنوهم بسيبوجه كما قال استفدم ابو رويض قالته اللي فهمت قال طيب غمبري خويا صلاة تاعرمي يد باشتري رز صفي بيوان كما كي واخلافتينيان كوتا يكي اخيكيتي وباشتري صفي أعطتان أخي لكأتي وخلقترين يا سيا أولكأتي ليه قالنا هن دخلن مزال توفيق توفيق لكن على توفيق نبوءة لكن زين شاذة لكن لماذا لانه يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب في يكون هناك من يجب ان يا هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان لا وقت دايما لما تزقف تركو شي بو ليكن يجيك مثلا لي بغات لك بلاكو ولا لا دابا صافي اخي تا و اخي خضر او ذا او ذا بيشغي او ذا يعني لا آخيري آخيري قيامات او, أو عفلاته بانجيتو لا غير بانجتو دو لاخيري دانش صافي اخي كلا صافي اخي هذا ني كسلام بداتها يا كم دزرتي يعني زورتين واخد له الخدمه مريم برامج كاتك سعدتي جمعي او دو ساعتين دوله مد مدلع مد انا خاني تي دبيش بيش واش ني ساعه بيصديت هذا يعني دو ساعتين شي ساعه دور دا بينه والله اوختي نا في السنة ذات ماره دلوقتي من تقوم ببنبو كعلى أساس لما زيفتي نيش بالزمان أذكره وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة تقمت أن يسال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني أن يمين متفق عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه شو كتبنا وباصي وكذا زاد لما لبل كمبو ما الله ضيع خالد سلميتن، هذا ديتنا نجح يجمع بريخة فقمت عن يساري. برأسي، سري قرتم، أمي سران ولا راستي، هنا لا يرسته، عندكم متفقون عليها، وعن آنسى رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا ويتيم خلفه. وأم سليم خلفنا متفق عليه والفضل للبخاري بخاري ومسلم أنا أذكر زياخوانا صلى صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله عليه وسلم أنا, أنا أم لك لك لك لك لك خلفه يتيم وأم سليم خلفنا أم مسلمين دائما لا وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كسب الشيدو حالي شيء الروايات كذلك أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع أو بكر زي قانيا سنبيجا فرميتم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع هذا لكاتي الركوع بو فالركع قبل أن يصل إلى الصف لدو الرانية الركوع يبرد تلجوا بالسلام والسرطة ثم مشى إلى الصف تلجوا ما شاي؟ أول قبل أن يصل إلى الصف، ركوعي ثم مشى إلى الصف، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا افتقوا يشكر ديها نية الباش بوا باشا اخوة بالمرد قال او حرصت زيادك ولا تعد كدري ولا تعود يعني شكا باش نية اكذا الغبا حمدي في ولا تعد الصلاة ولا تعود لهذا العمل دبارن مكو او كاليك كردو بارين مكو اجل او تعد تعد تعيد تعيد لبون يجو تعيد او خدي له عملك وزاد ابو داود دي فركع دون الصف ثم مشى الى الصف هل نفس الفرق الى ابن داوود صحيح روايه ابو داوودش وعن واب صدر معبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده وصيكو محمد رزاق خالد سلبيتم كفي غمبلي خواص رصم. كسر شديد لابشتو المعجزه لدواوي الصف وحده بثنياه فأمره ان يعيد الصلاه دواي لكني اشغل دبارب كاتوه حديثك الصحيح عيشه رواه احمد وابو داود و تلمد و احسنه و صاحب بن محبان حديثك الصحيح اروال غليله لابدو اي لا صلاه لمنفرد خلف الصف لكن هناك من يقول <تصفيق> لك ان يكون هناك من يقول لك ان يكون هناك من يقول لك ان يكون هناك من يقول لك ان يكون هناك من من بس دل علم وتلقي قر عليش سارد حديث روايات كريا لا صلاه لمنفرد خلف الصف حاجتك الا الشيخ شيخ الباني لجامع سري صحه جامع سري هل هل الشيخ عثمان الدريس على كلامه ضعيفه والله البلو الشيخ الباني محدثه شيخ اسيمين فقيه اما دائما اقول اختلاف جم بين فقيه وجم محدثه لا سياسناد يا اما ديالك انا نرجع كفه المحدث والله ما قال لك ما سالش الشيخ عثيمين دلت الزير لبوافه الدروس دروسه يشغل بعني الزير لبوافه الدروس نيا لير كامل لا شيخ عثيمين يدق لي أو او لا صلاه اللي خلف الصف او لا صلاه يعني بكامله نيجنيه كان هنا كردي بلقيت بلقيت ايش تدير يعيد ويعين الصلاه دلوقتي كذا you answer why? what would you do you do you do you cannot buy it off right? الرياي التبراني حيث سنة حيث سنة ضعيفة دل يسن ندى تاني بس ناو الصفكيان الصفق نزال شبين يوه يان نفرج له خطره شاشي تقنوه سنة ضعيفة بلان بالمقابل معنى يكي مزوع قلع علماء يكن لسن معنى يكي قدرن راسته عن نبي هريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ابو رزه يا اخوانا تبي Fermi كبي Fermi تي اجد لقامه لقامه بو تقامه لبونجي كم شو الى الصلاه برون مش وعليكم السلام والوقاف وق بعد ابر صوت يجوا ولا تسارعوا فلي مكان فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم ثاني بيرا لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك ابي بن كعب يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن قال يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون من صلاته وحده أبي خيري زياتلة لو ايكا نياجي لكي تنيا ذكا لك مع الرجلين وانياجي يجلقوا كسام بكا خيري زياتلة لكي سيجلقوا ايكا ذكا وما كان اكثر فهو حب الى الله عز وجل حديث امام ابو داود و النسائي و صحوه ابن الحبان سنت لونمنا اقلاتوا لما ذكرتوا شي نياجي ذكرت تنصت كي نياجي عنه لكن نيجي ذكره بيسكسة أو أي حسنات كذا نجي دائما يد الله مع الجماعة الله مع الجماعة لو بي عن أمي ولا رضي الله تعالى عنها أن النبي امرها أمرها أنت أمها أنت, أمها أنت أمها أهل داريا راه بودا الصحوية من خوزيمة حديثها حسنوا شغل بعدي بحسن يعني طبعا زور بي سب ذلمن لو حديثي أو حديثي عن كتاب الجهنم تقرأ القرآن يكمل الآيات بالله لو أنا معتزلكان ذاتا عفوا دروسا إيش نجيبك شكلير كأنا أو نجيكوا دو يقل لو أنا يقلو كعبدك بس تني نجيك طبعا استدلالك هي ستي هي أصلا سعسيني كذلك أمره أن تؤمن أم أهل داريها. يعني لبو ولكن أه... يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم أن ان النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان أنا صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يقولون الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى ونعوه بيتل حديثكش بس ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن محبان حبان وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله رواه رقبي بساده ضعيف حديثك ضعيف الضعيف الجامع صغيره اتى ابن عمر ذا يقال له ثلبيه قرمت كفي غنبلي خوا صلى الله عليه وسلم رمي يدي على من قال لا اله الا الله على من نوجب لكم كتقول لا اله الا الله من قلت لا اله الا الله نوجبكم لا سلكن وصلى خلف من قالها هل جودي لا إلى الله نجيت مسكن تمن واحد ثيك دار قطني واحد ثيك ضعيفة نخير كابل لا إلى الله نجيناها ذل لا نجت كانت مثلا زكاة نادا وهي لسني وأو بروديش دفعة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال طل يصنع كما يصنع الإمام رؤيت المذيذي بسناد ضعيف حالي على صحيح الصغيرة إمامي علي رضاي خالي سبجة فرمية بيغمبري خالصة هل يقل إمام لا تسحى لا فليصنع كما يصنع الإمام لركوع بركوع ل... الله و حميدة الله و حميدة لا سزلة لا لا تحيان لا تحيان إيمان خلقانك إيرادة وصي بذلك نموه ركاة التواوي أننا برندبية أننا سبحانك اللهم في حمدك لا إلا أنت نستغفرك ونتوب الحمد لله رب العالمي.